من الأقوال في اللغة التي يعني منها التي أخذ منها القرآن أنه من قرأ يقرأ قرآن قرأ وقراءة وقرآن ودليل ذلك قوله تعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز باقصر سورة منه المتعبد بتلاوته المنقول الينا بالتواتر الموجود بين دفتين نسحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس المتعبد بتلاوته المعجز باقصر سورة منه الذي وصل إلينا بالتواتر فالقرآن كله متواتر أفضل ومعنى القرآن متواتر لقضل جاء به جبريل عن رب العزة تطارد و تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة و الصحابة إلى تبريم حتى انتهى إلينا كأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في القرآن الذي بين أيدينا هو الذي جاء به رسول الله لم يمسه شيء من التحريف ولا التعطي والأي شيء مما قد دخل على الكتب الأخرى كالتوراة والإنجل حفظه الله قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له نحفظ القرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية القرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية فكتاب إعجاز المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يستطيعه الخلق سواء كان جنا أو انسان أو ملائكه المعجزة هي فعل الله جل وعلا والقرآن صفة من صفات الله عز وجل أن الكلام صفه من كلام من صفات الله فالقرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الله أعلى الكلام من أصلق من الله حديثا؟ لا أحد. القرآن كتاب الإعجاز. والإعجاز قائم إلى قيام الساعة. قد جعله الله تبارك وتعالى حجة على البشر جميعا وإلى قيام الساعة. فالمعجزة قائمة وموجودة. معجزات الأنبياء كانت حسية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت بوقتها. وأصبحت أثراً بعد عين وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسة هي القرآن يستطيع كل مسلم أن يقف في يده القرآن ويقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وهذه معجزة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الموم كتاب هداية إن هذا القرآن يهدي